Book 2 89 99 99 قطة صديقتي چمی مگوبریس زغلی كلب صديقي كلب صديقي چمی باوشوبس ساتاموشوبی العاب, أطفالي. ألعاب أطفالي. هذا معطف زميلي هذا معطف زميلي اس تشيمي هذه سياره زميلتي هذه سياره زميلتي اس هذا شغل زميلي هذا شغل زميلي. ايرانغزه خيلي زر القميس قد انقطع. زر القميص قد انقطع. اوتوساد كوميس كاساغي داكارغوليا. مفتاح الكراج مفقود. مفتاح الكراج مفقود. اُفْرُوسِس المدير غَافُوتْشِيبُولِيَا كُمْبْيُوتِرُ الْمُدِيرِ مُتَعَطِّلٌ كُمْبْيُوتِرُ الْمُدِيرِ مُتَعَطِّلٌ ڤِينْ أَرِيَانْ غُغُونَاسْ مْشُوبْلِ رجر م مسم شبلس صخ كيف أصل إلى منزل والديها كيف أصل إلى منزل والديها صاخل كس بولوس تكاس المنزل يقع في آخر الشارع المنزل يق في آخرشارعة؟ را كويا شويساريس ديدا كالكس ما اسمو عاصمه سويسرا ما اسم عاصمة سويسرا را اريس ما هو عنوان الكتاب ما هو عنوان الكتاب را كوياد ميزوبليس باوشفبس ما هي أسماء اولاد الجيران ما هي اسماء اولاد الجيران روديس آرس سكوليس اردا داغيبي متى تكون عطله مدارس الأطفال؟ <تصفيق> متى تكون عطلة مدارس الأطفال؟ روديس آكس اكيمس ميغيبيس ساعتهبي ما هي اوقات عمل الطبيب ما هي اوقات عمل الطبيب روديس اريس موزهومي خيا متى يفتح المتحف متى يفتح المتحف